ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباثا وجعل النهار نشورا وهو الذي وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ بين يدي رحمته ثَمَرَاتٍ من السماء وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ولقد صلّفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا